بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمد وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم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 السماء 124. وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن 114. ولقد تركناها آية فهل من مدكر 115. فكيف كان عذابي ونذر 116. ولقد يسغنا القرآن للذكر فهل من مدكر 117. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر 118. إنا عليهم ريا 111. صرصرا في يوم نحس مستمر 112. تنزع الناس كأنهم أعجاج نخل منقعر 113. فكيف كان عذابي ونذر 114. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر 115. كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر أألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واشقبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر 121. إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر 122. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر 123. كذبت قوم لوط بالنذر 124. إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط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 111. ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر 112. فذوقوا عذابي ونذر 113. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر 114. ولقد جاء آل فرعون النذر 115. كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز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 118. ولمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزهر وكل صغير وكبير مستقر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مدين قتدر <تصفيق>